بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاط كم أهلكنا من قبلهم من قرن فَنادَا وَلَا تَحِينَ مَنَصّ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب أَجَالَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا الا اختلاق a onzil عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري Bel لما يذوقوا عذاب A'm عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب أَم لَهُمْ مَنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ مُوَّحِّ وَعَادُوا وَثِرَعُوا ذُلَّ الأُوتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْلُ رُطِمٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَ أُولَاءَكَ الْأَحْزَابِ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا ينظر هؤلاء wróżę, wróżę, wróżę, ما لها من wróżę, وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إِنَّهُ أواب إِنَّا زخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي وَالْإِشْرَاقِ والطير محشورة كل له أواب.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 Panie Przewodniczący, Inna Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوَ يَوْمَ الحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبوا آياته وليتذكر أولو الألباب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 تَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ أُرْدُوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحَ الْسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَا قَدْ فَتَنَّاسُ لِيَمَانٍ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيٍّ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا ينبغي لأحد مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَن حَيْثُ أصاب والشياطين ائِنْ وَغَاصٍ وَاَخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُ الْفَوَّاحِ وَحُسْنَمَآبِ وَذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ عَذَابٌ ۖ وَجَدَ بِرِجْلِهِ كَذَّابٌ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفَارًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْمَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيسَى وَالْيَسَعَ وَذِكْرِ كُلٍّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَآبًا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 هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد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 قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملا الاعلاء اذ يختصمون ان يوحى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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيدي أستكبرت أَمْ كُنْتَ من العالين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 قال فالحق والحق رَّبِّكُمْ فَمَن جهنم منك وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين